124. قل يتعفاكم ملك الموت الذي أكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ولو ترى رؤوسهم عند ربهم ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول املأ ان جهنم لام لا ان جهنم من الجنة والناس اجمعين فذوقوا فذوقوا بما نسيت لقاء يومكم هذا اننا نسيناكم وان وقوع على بِمَا بما كنتم تعملون اللهم اجعلنا من اليار انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا الروس جذو وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجف جنوبهم عن المضاج يدعون ربهم خوفه وطمع يدعون ربهم خوفه وطمع ومن ما فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرأة أعين جزاء بما كانوا يعملون فلا تعلم نفس زاهب ما كانوا يعملون ما هو مجعل من جعل أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يسترون لَا يسترون الصالحات فلهم فلهم جنات المؤون زلوا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمؤمنون اللهم اجنا من النار اللهم اجنا من النار اللهم من النار وأما الذين فسقوا فمأواهم النار فمأواهم أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا ذوقوا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولا نذيقنهم من العذاب الأدنادون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون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 بيزرع تأكل منه أنعامهم ونفسهم أ فلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين واليوم الفتح لا يفعو الذين كفروا هم